Thank <laughs> you. الود في قلبهم سحاب اصحاب يعين جلموهم وتلمتل وود تشتاروك الطفلهم قلبك زهود تزرع لهم فتة المهنود الفك ظهور تسرع لهم في الطلمة نور واما الليالي عليك طفوس ينسوا المودة ويفعوك انتا يعيه يا, يا الفئول كيرم طيبين ناس ناس بتعشيهم بالسنين وانت كيرم طيبين وتبقى وياهم أصيل ما يأثروش معنى قلبي مين وتبقى وياهم أصيل ما يأثروش معنى قلبي معاهم <تصفيق> نؤمن <تصفيق> مع الناس البيعي كلام كلام حتى الكلام مع الكلام البيعي ناس كل يوم فيهم ما كان يا ما عن الناس دي ناس كل يوم فيهم ما كان يا ما عن الناس دي لما انت حاضر يعرفوك و اي حاجة يصدقوك بنسوي ناس شغلتها الكلام عاملين صحابك و للسلام و نغتا عنا عينه اوام يجو للبعده و يبعوك الحب أول والآه على العشق مططول واؤل واؤل على الحب أول والآه على العشق مططول نس في الهواء حلهم ورسي ملهم أدوب ناس يحلاموا باسمه نصي ويقبلوا ناسك حلهم غريب ناس يحلاموا باسمه نصي ويقبلوا ناسك الهم غريب الصحيب الهم حبيب ويودعوا ساعة الغروب البيت